من الوارد والوانا نغتنم هالفرصه من الوارد والوانا نغتنم هالفرصه خلينا من بستاننا نستمع هالقصص من الوارد والوانا نغتنم هالفرصه من بستاننا نستمع ما كل جواد وشو ضل البدا من دوري الطفوله نطق لساني بثالث ايام ما هذا الكرامه المثل معقوله لو تدي يا ما اكمل بعمر نور الجلاله ساطع بثغره اظهر لا الباري أوضح دليل تجلى من صغرا بسم الله ما لا ثاني تغرّد شهاد وتشهد بنبوة محمد جد محمد غصن من هذا الزمن تحدد ذكر الله بالكمال بصوت تردد tatilada min maulida ajaza ibtidaa min mahda bidal nuran nabawi دي ان ذا جياد من بالد مورا باء من, من في حادثه هم بصغر عمرها هر موقف بالمامون في دربه كانت جماعه الصبي منتشره وصار راس صبي وبق واحد وقف في دربه وما رضى يبيع نزل له المامون وجيشه الا ع موقفه والعالم تشاهر سبب حقت بعدني عنا تبعدني عننا وما لي اي جرم اخشاك انت منا وتعجب الخليفه رد في سننا رد في سننا شبلي نبي حتى وهو صبي ابن وران نسبه من بدر الضوي بالورد والطانه في ما جاوزت تسع عمره بالنظره يحيى ابن اكثر في فت وصيد المحرم سيلات بضمه على نهم سهله بس الجواد بعلمه الزاخر صار الجواب برده فصله ترجع بس الجواب رد منطق يحجة منطق يحجة صارن كل الحياة رمز ضلال وثبت لقى جواب انه للبار حجة للبارح حجة فن الخطاب والعلماء الله باب ويا تلك تبروحها تحتوي <تصفيق> a wow.